ورحمة الله وبركاته تزديلات الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ محمد الخميس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مولى له ومن يغلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انها ليله مباركه ان نلتقي ويجمعني واياكم هذا المجلس لنتدارس العلم ونتذاكر في الدعوه وإنه, وإنه لشرف عظيم, عظيم أن ننتسب جميعا جميعً إلى, إلى الدعوة السلفية وإلى العقيدة السلفية وإلى, السلفية السلفية وإلى, وإلى المنهج, المنهج السلفية. السلفي فالسلف هم الصحابة والتابعون هم لهم بإحسان, هم بإحسان هم وإلى, هم وإلى هم وأتباع التابعين إلى أن يرثوا الله الأرض ومن عليها وهم أهل حديث وهم الطائفة الناجية أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرق وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرق وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد وكذلك هم الطائفة المنصورة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا ظلهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة وعليكم, وعليكم السلام, السلام والله وبركاته فهذه الطائفة هي منصورة بإذن الله سبحانه وتعالى والنصر هنا كلمة تشمل النصر بالسنان للقوة والنصر بالبيان فأهل السنة الطائفة الناجية الطائفة المنصورة بإذن الله أطلقها أطلق بعض أهل العلم عليهم القابا في القديم كأهل الحديث أطلقه, اطلقه الامام احمد ويحيى و... بن وغيره من اهل العلم, العلم واطلق عليهم اهل الاثر لماذا لاعتنائهم بالاثار المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه, وعن الصحابة والتابعين, والتابعين لهم باحسان هذه أسماؤهم السلف العقيده أو الطائفة الناجيه الطائفة المنصورة أهل الحديث أهل الأثر وقيل عنهم أهل الحديث لاعتنائهم بنشر السنة تدوينا وتعليما, وتعليما وتعليفا وتدريسا ولنشرهم السنة في دروسهم وفي مناهجه وذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة ذلك إحياء السنة حيث في النبي صلى الله عليه وسلم أما منهجهم وكذلك يطلق عليهم أهل السنة والجماعة قيل عنهم أهل السنة لأخذهم للسنة سواء كانت متواترة أو احد وقيل عنهم الجماعة لاجتماعهم على الاخذ بالحق ولاجتماعهم على امامه الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن ترتيبهم, وأن ترتيبهم في الخلافة وأن ترتيبهم في الخلافة وكذلك هم مجتمعون على الحق وقيل عنهم الجماعة لاجتماعهم على السنة والاجتماع على إمامة الخلفاء الراشدين فهم أهل السنة وهم أهل الجماعة ويخفهم من ذلك أن غيرهم ليسوا بأهل الجماعة لأنهم أهل الأهواء والفرق والاختلاف في الدين ولقد له الله سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف في الدين فقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالاعتصام بحبل الله أي بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكتاب الله والصراط المستقيم وهو الشفاء وهو النور وهو الهدى فمن تركه من جبار قسمه الله ومن أعرض عنه فان له معشد ضنكا في الدنيا وفي الاخره كما قال تبارك وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معشد ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى فالمصدر الاول عند اهل السنه والجماعه في التلقي وكذلك في الدعوه وفي التشريع الا وهو القران الكريم فهم يفسرون القران بالقران, بالقرآن. فالقران يفسر المجمل منه يفسر بالمفصل وكذلك فإن لم يكن فبالسنة فإن السنة توضح القرآن وتبين القرآن فإن لم يكن فبأقوال الصحابة الذين أخذوا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الدين وبلغوا لنا هذا الدين ووصلوه ونشروه في الأرض فهم أعلم الناس بما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول احد أحد إن الصحابة رجال ونحن رجال فلا, فلا نلتزم بأخذ وفهم الصحابة لمسائل القرآن أو مسائل الوحي أو مسائل صور الديانة أو مسائل الدين عامة فيقال ان الصحابه رضي الله عنهم هم اعلم الناس بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقد عاصروا تنزل الوحي وعليكم السلام وقد اختارهم الله لصحبه النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاهم فهم افضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين وهم اعلم الناس بما انزل عن النبي صلى الله عليه وسلم والقران الكريم إنما نزل بلغتهم وكان يتفقهون في دين الله ويسالون النبي صلى الله عليه وسلم عما اشكل عليهم من امور دينهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجع إليه في اذا في ما اشكل عليه او فيما لم يفهموا منه فكان مرجع النبي صلى الله عليه وسلم فهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة وفي أمور الاحكام وغيرها ثم هم حريصون على العلم والعمل فقد جمعوا بين, فقد جمعوا بين تعلم القرآن وتعليمه, وتعليمه والعمل, والعمل به فكان, عمل عمل فكان أحدهم لا يتجاوز عشر آيات حتى يعرف ما فيها, فيها من العلم علم ثم يتبع ذلك بالعمل, بالعمل عملا بقول الله تبارك وتعالى والعصر, والعصر إن الإنسان لفي خسر إن, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالله سبحانه وتعالى بين أن أول ما يجب على المؤمن الإيمان وهو التصديق وهو الاعتراف بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ثم بعد هذا العلم وبعد هذا الاعتقاد عليك أيها المسلم العمل بما علمت ثم بعد ذلك عليك بعد ذلك الدعوة إلى العلم وإلى العمل ثم بعد ذلك عليك بالصبر في تبليغ الدعوه وفي بيان الدعوه فان طريق الدعوه طريق شائك طريق صعب وهو طريق الانبياء والمرسلين وصفات الخلق الصحابه رضي الله عنهم اجمعين وهو طريق العلماء الذين هم ردد الانبياء و كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه في الدعوة أنه أول ما يبتدئ بدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما في دعوته في مكة فإنه عليه الصلاه والسلام مكث في مكة ثلاث عشر سنة لا يدعو الناس إلى ترك الصلاة ولا الزكاة وإنما كان يدعوهم ويدعوهم إلى, إلى التوحيد وقد, وقد عرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان, أن يملكوه, يملكوه اماره قريش, قريش. فلو كان النبي صلى, صلى الله عليه وسلم اراد الملك. الملك لا حصل له ملك قريش ولكنها دعوه التوحيد فابل المشركون أن يشهدوا بأن لا اله الا الله لذلك حكى الله عنهم فقال أجعل آلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه يا محمد لا التقاء بين دينك ودين كفار المشركين كما في قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون قل يا محمد مخاطب الكفار كفار, كفار, كفار مفكة لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد إلهكم ولا تعبدون إلهي فالالتقاء بين الوثنية وبين التوحيد بين الشرك وبين التوحيد بين الإيمان وبين الكفر فلا مهادنة فهي دعوة صريحة دعوة إلى التوحيد ولقد كانت دعوة الأنبياء جميعا من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحيد فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى إجماع الأنبياء على الدعوة للتوحيد كما في قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنم الطاغوت فهنا أمر أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وبيّن أن الأنبياء جميعهم دعوتهم كانت إلى التوحيد إلى إخلاص الدين لله إلى البراءة من الأصنام إلى البراءة من الشرك إلى البراءة من الأوثان ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي رسله بأن يبدأ الناس بالدعوة إلى التوحيد فقد أرسل علي رضي الله عنه إلى ذو أرسل, أرسل. معاذا إلى اليمن فقال له يوصي إنك, إنك تأتي قوم, قوم من أهل, أهل كتاب. كتاب فليكن, فليكن أول, أول ما تدعوهم إليه, إليه. شهاده شهاد لا إله إلا الله. الله وفي رواية إلى أن يوحد الله. الله وفي رواية إلى, إلى أن يعبد الله, الله. ومعنى, ومعنى لا إله إلا الله. الله عند أهل, أهل السنة سنة. لا معبود بحق عند الله وخالف أهل السنة أهل الكلام في ذلك فقالوا معنى لا إله إلا الله لا قادر على الخلق والصنع إلا الله وكيف فسروا لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله ومفهوم اهل السنة للشهادة غير مفهوم أهل, أهل البدعة فإن أهل البدعة خالفوا أهل السنة في ذلك فعلى الداعي أن يركز إلى الدعوة إلى التوحيد وإلى بيان الحق في التوحيد وإلى بيان الاخطاء التي حصلت من قبل المنتسبين للقبلة إلى أهل السنة في تفسير للشهادة بأنها لا حكم الا الله أو تفسيرها بأنها لا قادرة على الخلق والصنع الا الله فإن هذا من ما يخالف اللغة العرب فإن الإله لا يعرف اللغة إلا بمعنى المعبود بحق أو باطل وكذلك لا يعرف في لغة القرآن ولا يعرف كذلك في السنة إن معنى الإله بأنه المعبود بحق شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائم بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى بالوحدانية لنفسه بأنه لا إله إلا هو وأشهد الملائكة على ذلك وأشهد الرسل والرسل يبلغون هذه الشهادة لجميع الخلق فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى ثم لما ينبغي التركيز عليه في قضايا العقيدة وفي قضايا المنهج أن منهج السلف منهج واضح المعالم واضح الدلالة وبيد فلقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لم يتركنا لأراء الرجال ولا لما تمليه العقول ولا للقياس ولا لذوق صوفي ولا لرأي شيخ أو او عشيره ترك لنا الكتاب والسنه ما انتمسكنا به فان فلنب... بعده عليه الصلاه والسلام فلا افا ما رايت الرجل متمسكا بقاء الله الرسول رسول الله عليه وسلم حريصا على الاتباع حريصا على الاهتداء فاعرف أنه على الصراط وإذا رايت الرجل متبعا للشهوات متبعا لاراء الناس متبعا لاقوال الناس متبعا متبع لاذواق الناس فانه على شفاه هلاك ومن كان مستنن فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة التعصب للرجال ليس من منهج السلف الصالح وإنما الطاعة التامة المطلقة هي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وأما طاعة من سواه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لذا لا ينبغي التعصب للرجال ولا تدفع العصبي للرجل إلى أن ينظر إخوانه لمجرد مخالفه في الرأي أو أن هذا العالم خالف ذلك العالم الفلاني، فيصبح تنامية هذا العالم يعادنا تنامية العالم الآخر لمجرد خلاف بين الشيخين واجتهاد في مسألة المسائل فالخلاف يبقى محصورا فمن أصاب الحق فتثنى عليه ومن لم يصب الحق فيعذر اجتهاده في وقد الفت شيخ الإسلام رسالة عظيمة في اسمها رفع الملام في إيش ها عن أعم الأعلى في فيها فيها بيان لما وأعذاب لإذا أخطأ العالم إما أن الدليل لم عنده إما أنه فهم من الدليل ما لا يفهمه العالم الاخر الآخر وعليكم حسن الظن بأهل العلم وبالدعاء الى الله سبحانه وتعالى هم, هم اعلموا, اعلموا ان من منهج, من منهج السنه الصالح, الصالح في الدعوه وفي, وفي كذلك في الطريقة أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة على علم لذلك تمتاز هذه الدعوة السلفية دون سائر الدعوات بأنها دعوة علمية ليست دعوة شعارات ليست دعوة مظاهرات ليست دعوة اعتصامات وإنما دعوة علمية قال الله قال الرسول وإمامهم وقدوتهم وإسوتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقود دعوتهم العلماء الراسخين في العلم اعلام الأمة في هذا العصر ابن باز ابن عثيمين الشيخ ناصر الدين الباري هم علماء الدعوة السلفية وهم أئمة الدين في هذا العصر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لهم في أعمارهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الصواب والسداد, والسداد ثم الإصلاح لا يكون بالعواطف المجردة ولا بالتركيز على قضايا كقضايا السياسة مثلا فإن الدعوات التي ركزت على الإصلاح على جانب السياسي لم تثمر شيئا أو, ما أو لم تصل إلى ما تصب إليه من الإصلاح بل الإصلاح لا يكون إلا بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد بالدعوة إلى العقيدة بالدعوة على علم على بصيرة هو وأتباعه فهكذا دعاة السلفية ينبغي يمت يمت أن يمت تكون يمت يمت عندهم علم بما يدعون به يكون قدوة الناس، أئمة في الخير كذلك من منهج الدعوة السلفية أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمر الظلمه من المسلمين وما هناك نصوص قد كثرت بل تواثرت في قضية مثل قضية الخروج فالنصوص فيها كثيرة، لأن الناس كلما كل كلما كل كل كل كان الناس في إلى حاجة في قضيه من القضايا كثرت فيها النصوص، فالنصوص في ذلك صريحة على عدم الخروج على السلطان الجائر وأفضل الجهاد من كان يريد الجهاد حقيقةً أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من منهج وطريقه السلفيين انهم لا يشهدون لمعين بجنه او بنار الا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يرجون للمحسن ويخافون على المسيء كذلك من منهج الدعوة السلفية ودعاه السلفية أنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترحمون عليه ويترضون عنهم ويعتقدون أن أفضل عفو الامه بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ويمسكون عما شجره ما بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف ويعتقدون ان الذي اصاب الحق منهم له اجراد والمخطئ له اجر واحد ويمسكون السنتهم عن سب الصحابه او عن قذبهم او عن رميهم بما ليس فيهم ولا شك أن غبار في أحد منهم خير من عمل أحدنا الدنيا في عمره كله وهذا ما صرح به بعض السلف فحب الصحابة دين وإيمان وبغضهم كفر وطغيان فمن أحبهم فبحب النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم ومن أبغضهم فببغض النبي صلى الله عليه وسلم أبغضهم وحبهم دين وايمان وبغضهم, وبغضهم كفر, وإيمان وبغضهم كفر وإيمان وبغض ونفاق وطغيان ثم, ثم اعلموا, اعلموا ان من طريقه الدعوه, الدعوة السلفيه اقامه الامر المعروف والنهي عمل المنكر, المنكر عملا بقول الله تبارك وتعالى الذين امكناهم في, في الارض اقاموا الصلاه, الصلاة واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر, المنكر ولله عاقبه الامور والإنكار يكون إما باليد وإما لمن يستطيعه وإما باللسان لمن يستطيعه وإما بالقلب وذلك أضعف الإيمان والإنسان عليه أن ينكر المنكر ويغير ويصلح على قدر استطاعته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى وعليه لتربيه ابنائه على السنه وعلى محبه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك على اداب وحقوق المسلمين بعضهم على بعض فمن حقوق المسلم على اخيه انك اذا رايته تسلم عليه وكذلك تبسمك في وجه اخيك صدقه كذلك غير ذلك من الحقوق العامه للمسلم على المسلم, على المسلم ويحرم دم المسلم دمه وماله وعرضه ثم ينبغي للمسلم كذلك في أيام الفتن أن الى الله سبحانه وتعالى وأن يصدق النية مع الله سبحانه وتعالى في معرفة الحق ومعرفة الصواب، وعليه سؤال أهل الذكر إن كان عاجزا علم فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نسأل سبحانه وتعالى أن يطهر مجالسنا من الغيبة والنميمة والقيل والقال وأن لا نتعرض لعلمائنا بالقذف أو بالسب أو بالشتم فإن هذا للأسف من مساوئ المجالس ومن جراءة بعض الطلبة الصغار على العلماء وعلى الدعاه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم علما وتقا وصلاحا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبركاته محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> الخروج على الحاكم إما خروج بالسيف وأم وإما خروج بالكلمة إثارة الناس وإثارة العوام وأشبه العوام على بليل الأمر فإذا جرت هذه إلى مصائب وإلى فتن فعلى الإنسان ألا يجب تتخذ من المنابر وسيلة لإثارة الناس وإثارة الفوضى أما إذا كان ولي الأمر يسمح بذلك فهو عبر القنوات التي يسبح بها ولي الأمر مثل البرلمان عندكم هنا البرلمان ممكن أن تنقد الولي الأمر عن طريق وسائل يعينها ولي الأمر أما في المنابر في المساجد فلا تتخذ نعم ما يسمح الأمر بالمسألة؟ يعني الأفضل, الأفضل في نظري ما دام أن هناك قنوات للنقد وصفة المجتمع من في في البرلمان ليسوا عوام في هذا المكان الطبيعي والنقد أما إشتحشوا العوام الذين لا يفقهون في أمور لا في دين ولا دنيا بل بله وإثارة ما في ما في هذا الذي يقول, يقول هذا الكلام لا يخلو من حالي, حالي. حالي. إما أن يكون, يكون جاهل بمنهج, بمنهج السلف وإما أن يكون صاحب, صاحب. فلا ف... شك, شك المنهج السلفي, المنهج السلفي. موجود, موجود منذ موجود الصحابة, الصحابة. إلى يوم, إلى يوم هذا يدرس في متون العقاب ويحفظ الصبي على ذلك فالعقيدة والمنهج متلازم، قضية الخروج أمرها محسومة، قضية التكفير بالمعاصي أمرها محسوم، قضية كذلك غيرها من القضايا المعاصرة هي محسومة ل. وجود المناهج, المناهج في عقائد, في عقائد السلف. السلف توضح هذه القوايا, القوايا. والله المستعان ان كنت تقصد بالمنهج او الاساليب تقصد المنهج المنهج, المنهج, المنهج توقيفي, توقيفي. نعم. نعم يتوقف فيه على قال الله قال قضية الخروج مثلا على, الـ على الـ ولي الأمر إذا كان ظالما هذه قضية مبنية على السنة المتواجدة قضية مثلا عدم تكفير معين من أهل القبله كذلك مبنية على الاثار قضية مثلا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قضية مبنية على الاثار قضية المسح الخفيف ولو انها من الفروع لكن أصبحت منهج لأن أهل البدع خالفوا بها أصبحت من العقيدة ومن المنهج فالآثار فق.. متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى لكفتين ومن تركه فهو تبع من اهل السنه وغير ذلك, ذلك الترحم على السلف والترضي عنهم هذه كذلك فيها اثار فيها فالأصل أن المنهج هو مبني على, على الأدلة من قال الله وقال الرسول، وهي مسائل توقيفية ليس لأحد أن يجتهد في وضع منهج جديد لا شك لا هو هي تندرج على منهج السلف ما عرفها ما جاءت النصوص أولا إلا في بيان أن النص لولي الأمر يكون سرا ما هناك دليل من السنة, من السنة على أن, أن, أن نصح ولي الأمر ما عاد قليل الجهاد, الجهاد أفضل الجهاد كلمة جميلة حق, جميلة حق عند سلطان الجايد الجاي. هذا واحد. واحد. واحد ثانيا لو جاءك رجل ما هو أنت الإنسان يقيس على نفسه لو جاءك رجل وأغلظ لك الكلام أمام الملأ ألا يدخل في نفسك مداخل ولو كان محقا أليس الشيطان يجير ويغرص في نفسك أشياء حتى تعاند هذه هذا جملة في النفس الإنساني كل إنسان لو يجي كحد يناصع أمان ملأ لا غضب وهي قضية أنت فرد فكيف بقائد وإمام المسلمين هذه يدخل فيها الشيطان فالنصوص جاءت بالنصح للولي الأمر سرداء ما عدا إذا الولي الأمر يعني, يعني كما هو حالكم الان جعل قنوات يسمح بها بالنقد, بالنقد. هذا لب لا نقول كنا اجتهد ولا نسيب الحق في المثل ما نقول ممتدع لا ما لا يقال عنه ممتدع. ممتدع. ممتدع لا لا, لا, لا. لا, لا. يقال انه اجتهد وخالف منهم <تصفيق> ايه, إيه. نا. نا. نا. على كل حال اذا جاءنا فعل صحابي وجاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهما يقدم فيقالنا الصحابي في هذه المسألة إنكم ما بلغ الحديث في هذه القضية يعني يحمل مثلا يأتينا مثلا فعل سعيد من في خروج على الحجاج وتأتينا الأسألة تابي أخذ العلم عن الصحابة ويعروف فضله, فضله خرج على الحجاج وتأتينا النصوص أيهما نأخذ نصوص قبل لا ها طيب ما هو الدليل على الإعلان؟ فعل الصحابي ليس تشريع. لا، فعل الصحابي ليس تشريع. تشريع، ليس تصريع لا. كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجهل بعض الحديث. ويحبون في هذه المناسبة أن في قضية الجدة ما كان أبوك بكر عرف فيها دليل ق قضية موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون حتى جاء أبوك بدلي قضية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يعرفون حتى جاء النب أبوك بدلي قضية دفن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يعرفون ما, ما يقال هذا إن بعد شوف ال شوف لماذا أصل الله سبحانه وتعالى الصحابة بأنهم أفضل خلق صف أنياتي، مجرد دليل يوصله الله صدقه. لما بينا, بينا قضية, قضية بدفن, بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف إنه حصل خلاف، إنه يدفن. يدفن؟ بعضهم قال أبع في مكة، وبعض الآخر أبع قال يدفن في بيت المقدس، وبعض الآخر جاء الدليل من أبي بكر رضي الله عنه أن النبي يدفن حيث قمط. ما قال الصحابة هذا فهمك؟ ولا هذا رأيك؟ أنا قد الدليل طبقه. ثم تقسيم الميراث، فعطيم ما اثنعت، ومع ذلك قسم لم يقسم الميراث للحديث الذي أن النبي لا يورث، كذلك, كذلك خلال خل... فيما سألت آه الإمارة, آه الإمارة صار صنّقنا حنا بحق الإمارة، دار دارنا. دار دارنا ونحن نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم وانتم كنتوا في, مك... في مكه بمعفى وعفاء... واحنا اويناكم ونصرناكم واحنا حق بالملك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال قالت قريش له الحق من بنينا من بني جلدتنا ومن قبيلتنا ومن... طيب لو كان لكن ماذا حسم مساله النص حيث حسمها ابو بكر الله عنه that the marriage is in the church So that's the same thing So, even if people have a person and a person's purpose they don't have a person because النص، don't have a person because they don't have اي سياسه سياسة الان مطاطه فات قضيه سياسيه ممكن نستطيع ان نخرج منها بشيء الدعوه السلفيه كما قلت لكم دعوه علميه قل هذه سبيل أدعو الى الله على بصيره البصيره والشيء انا هو بس أنا ومن تبعني طيب العلم ايش يكون كيف نصل إلى العلم؟ أجبني ما عرفت قال ما عرفت الله, الله؟ قال رسول أمك قال رسط قال فلوطن؟ هذا ما تعب بالنبي أو ما عرفت ايش المنظرين السياسيين في هذا الوقت أو ما عرفت الأحداث؟ ما تعب النبي؟ لا بأس أن يكون هناك فئة, فئة من الناس نبي. يتابعون الأحداث أما أن كل الأمة كل الشباب يربون على ذلك هذا ليس من ذلك شيء هل إذا وضعت في القبر إيش تسأل عن عن, عن... آ... كسينجر ولا تسأل عن أنا... شو اسمه رئيس إسرائيل ولا تسأل عن آ... لا ما نسألها أنا, أنا... أنا... سأل عن معرفة إن اللي سوصلها هل تعبنا الله بطاعته أما الأمة كلها تساق في معرفة السياسة هل يسمى الدين شيء نعم يعني وجه طائفة طائفة يتابعون الأعداء تبع المخططات المبصرون الكتاب واذا تركوها أثموا جميع وإذا اوجبه على الناس كذلك أثموا ان الله ما تعبدنا النبي هذا واضح واضح مثل هات مثال من وسائل الدعوة اذكر لي مثال لأن قد خالك في وسيلة وهي تعتبر منها, منها, منها أو وسيلة أنت راه وسيلة وأنا أرى لا أرى وسيلة ما وصلنا إلى نتيجة بعد أقصد ما وصلنا الآن ما نستطيع أن نقول مقطاطة هات لي مثال بحيث نعرف هل هذه الوسيلة توقيفية أم لا طيب. طيب نقف نقف هنا الأصل أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتنا وقد جاء و... عن الصحابة, الصحابة, الصحابة فيهم في, في مكة, مكة وهم عذبوا فينهم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو أمرتنا بالليلة جالدناهم بالسيوف يعني مشينا عليهم في بالليلة وقتلناهم وقتلناه. <تصفيق> قال النبي صلى, <تصفيق> صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أمر الله بها فهل فعلها النبي صلى, <تصفيق> صلى الله عليه وسلم أسألك طيب لحظة خليك معي إذا أنتهيت أبدلي عندي <تصفيق> هل فعلها أبو بق عمر عثمان الصحابة تابعين، أصل برسما، كيف ما اتصلب؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ طيب هم عرضوا النبي صلى الله أنهم يخرجون في الليل ويبدون وش يدريك قد يكون كيف؟ و... كيف؟ واهلهم كثرة؟ كيف؟ كفار؟ معروف رؤوسهم؟ يعني معروف الرؤوس الكفر معروفه؟ لا اترك لا اترك الان رؤوس الكفر الذين يعادون نبينا صلى الله قل قل طيب عفوا عفوا يا اخي كريم متى عرفت المظاهرات؟ من وجهتنا من؟, من وجه نم. نم. الغربي, الغربي بالكفه طيب, طيب. طيب. جتنا الكفار من أول من أخذها أول من أخذها؟ أول ما, ما, ما, ما هو مسلمين مسلم. لا. لا الأحزاب, الأحزاب العمانية في مصر وفي الشام وفي إقلاه إيه إيه, إيه. أخذ الأحزاب العمانية طيب متى أثيرت بين الأحزاب الدعوة طيب هل تتوقع لو كان هناك نصوص أن الدعات السابقين سيتركون هذه الوسيلة؟ طيب, طيب وش مفهوم الحاجة, الحاجة عندك طيب،, طيب،, طيب أليس ليس ليس ما هناك ظرف أسوأ, أسوأ من أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمر عليه أصحابه ويقول مستدلون في برد الكعبة يا رسول الله ألا تستطن لنا ألا تدعو لنا ومعدبون قال إنه كان في من كان قبلك يؤتى بالرجل فينشر, فينشر ما بين لحمه, لحمه وعظمه فلا يترك الدينه ثم لما, لما كثر عليهم التعذيب قال, قال هاجروا, هاجروا إلى مل إلى هجرة فإن فيها ملك ملكنا نظم في ملكي أحد, أحد ما قل هرو سووا ثورة وسووا اعتصامات سووا قال ما أمر بها وهم أشد أشد من هاي الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد وسلم الجذور يوضع على رأسه وهو أفضل, أفضل الخلق عفواً خلني أنت النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الشوك ويحبس في الشعب ما عندهم شيء يأكلونه ما وصلتم إلى مرحة أنكم متأكلونه ما يحصلون إلى الورق الشجر أنا ما وصلنا إلى هالحال إذا وصلنا إلى هالحال يلا قم بالمظهر ومع ذلك ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عفوا عفوا, عفوا. خلني أنت أخلي أخلي ومع ذلك ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسعون ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسعنا ما وسع وص... النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسعنا ما السلف الصالح ألا يسعنا ما في دولة في دولة في دولة, دولة المؤون ما الغلبة الغالب لما اهل السنه ولا المعتزله طيب, طيب. طيب. المعتزله الجهميه هل احل, أحل... أحل الم يكفر بعض, بعض رؤوسهم السلف فلت.. ولا لا ولا... ولا... ولا... ولا... بل طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب أحمل fois... المحمل مسجون. مسجون وياتيه طلبه العلم المتحمسين الذين عندهم غيره مثلكم يدعونه الخروج. ويقول بس لو أمرتنا بكلمة لا جلدنا عليهم السيارة. ومع ذلك الإمام أحمد يزجرهم ويقول لو كانت لي دعوة مستجابه لجعلتها في الصوت ثم العلماء المتقدمين هم الذين يقودون الدعوة السلفية الدعوة السلفي. ولا... واعلم يا أخوة الكرار إذا رأيتم الدعوة دعوة. دعوة. تبتعد عن علماء, علماء. فاعلم أن مصيرها, مصيرها إلى ما لا, لا, لا, ينبغي, لا, ينبغي, لا ينبغي أن يصير إليه إلي. انظروا الدعوات المعاصرة سأظهر لكم مثلا دعوتين أو ثلاثة الدعوة الأولى دعوة في دعوة ما يسمى بدعوة إخوان البادية الذين سكنوا, سكنوا, سكنوا في الحاضرة, الحاضرة. وأصبح, وأصبح عندهم الدعوة الى التوحيد و... و... اللي... وكذلك مكر الله لهم في جزيرة العربية وما كانت الجنش تقف منه فكانوا سببا في توحيد الجزيرة بعد الله سبحانه وتعالى وكان عندهم من الاخلاص. ومن اليقين ومن العبادة ما يحقر أحدنا صلاتنا نحو صلاته ومع ذلك لما فتحت الحجاز دخل عليهم أمور نتيجة الغلوب فرفضوا المخترعات الحديثة وخرجوا على العلماء ارسل لهم الامام عبد العزيز المسعود من يناصحهم من العلماء فلم يقبلوا منه, منه. ارسل لهم وفدا اخر من العلماء فلم يقبلوا منه وناظرهم الشيخ العزيز الرشيد في الكويت وما قابلوا منه فمصير هذه الدعوه الى الصدام مع... مع... مع... مع عبد العزيز, العزيز آل سعود, سعود, سعود ومن كان معه والنهائي معروفه, معروفة لديه الغلو وتنقص, وتنقص العلماء, العلماء. ثم, ثم مثال, مثال, آخر مثال آخر على دعوة أخرى, أخرى في, في يعني, يعني انتحت, انتحت منحة السلف, السلف في بداية أمرها, في بداية أمرها و. أثمرت ثمرا طيبة لأنها دعوا علمي ثم بعد ذلك انحرفت فأصبحت تتهم العلماء بعلماء السلطة وأصبحوا ينبذون العلماء وخرجت على العلماء فمصيرهم الحرم تقتيل الناس المسلمين الدم المعصوم والحق حرام, حرام وانتهاك حرام. البيت الحرام حرام. وانتهاك حرام. كذلك حرمة, حرمة مك فالدعوة, فالدعوة التي تبتعد عن علماء فمصيرها فمصير فمصير هذا المصير فأحذركم فأحذر أيها الهرية. الكرام بأن أن الإنسان, الإنسان اذا اراد ان يكون على في امره وفي دعوته متبع للكتاب وللسنه ولطريقه السلف فلينظر هل الدعوه يقودها العلماء او لا يقودها العلماء هذا واحد ثانيا هل هذه الدعوه تتبنى الكتاب والسنه قولا وفعلا وتوالي فيهما ما ما أم للأشخاص أم هم, وقفون, هم وقفون, وقفون على الكتاب والسنة, والسنة ام لا, أم لا؟ هل, هل في أمورهم؟, أمورهم ينظرون في الأدلة أم, أم إذا وقعت ينظرون في الأدلة ثم يستخرجون من الوسيلة أم, أم بعد ذلك أم, أم, أم على العكس يأخذون بالوسيلة واذا طولوا بالادله نقبوا في متون الكتب لنظر في الادله فان وجد الادله ولا قال فلان من الناس افتاني هذا كله مبني على شفاء جرف نهار فحريم بالمؤمن اولا طالب العلم امثالكم الا يشتغل بهذه الامور ويستفتى فيها العلماء الراسخين في العلم المشهود لهم بالامامه في الدين المشهود لهم بالدعوة والرسوخ في العلم كبار السن الشيخ الألباني الآن جاوز الثمانين الشيخ ابن باز جاوز الثمانين الشيخ ابن اعتمي جاوز الثمانين علما ودعوة وعملاء لا لازلنا أحداث في السن ثم نتطاول العلماء ونتهم العلماء بل بعض منا تجاوز في ذلك في نياتهم فالله المستعان.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 فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل صفا فنادى يا فاطمة يا صفية يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني معناف فاجتمع القوم فقال إني لا اغني عنكم من الله شيئا إني قال لو أخبرتكم خيلا خيلا انتم صدقي يعني ان خير العدو جاءت تأتي اليكم انتم صدقي قالوا ما عهدنا عنك كذبه قال فاني, فإني لكم نذير بين يدي عذاب الشديد فهذا شيء البيان وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ارسال الرسل الى الامره والى البلدان. فقد ارسل معاذ الى اليمن وارسل علي الى خيبر. وأرسل كذلك الظهر أبو عبيدة إلى البحرين،, البحرين و... ثم, ثم كذلك هذه وسيلة, وسيلة الوسيلة الثالثة كتابة الكتب والرسائل لرؤساء والمنوك والقبائل رسائل القبائل، وقد فعله النبي صلى, صلى الله عليه وسلم، فقد كتب إلى هرقل وهكذا إلى كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعى الله سبحانه وتعالى بأن يمزق ملكه فلا كسرى بعد كسرى كتب إلى أمير عمان وكتب إلى ملك اليمن وكتب إلى ملك مصر هذه وسيلة من الوسائل كذلك من الوسائل إرسال الدعاء الى الله سبحانه وتعالى لقد أرسل إلى المدينة قبل الهجرة من هو أسامة آه مصعب مصعب نعم هذه وسائل فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيظهر لي والله اعلم أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي البيان. فإذا فعلناها و ف عند ذلك طبقناها فأرجو أن تكون فيها الخير وفيها النفع إن شاء الله للأمة أما الوسائل المحدثه التي ما عرفت على الاسلاف وما عرفت على السابقين متقدمين فيستفت فيها العلم من الراسخين في العلم المشهود لهم بالإمامة في الدين وانا لست منهم استثفى فيها الشيخ مباز استثفى فيها بن عتمين استثفى فيها الشيخ ناصر الدين الباني وأنا أعرف أنهم فتاوى في هذه القضية في هذه القضايا تمنع هذه الوسائل كالمظاهرات وغيرها <تصفيق> هذا تفسير الخوارج يعني من صاحب معانيها لا. من معاني لا إله لا إلا, إلا الله أي لا, لا, لا حكم إلا الله صحيح. أما نقول معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله فهذا تفسير خوالي لكن أن يقول من معاني, معاني لا إله إلا الله الحكم بما منزله أصول كيف أصول أقسام التغيير من ذاهل السنة والجماعة المتقدمين, المتقدمين منهم من قسموا تقسيما ثنائيا فقال توحيد المعرفة والاثبات وتوحيد طلب القصد ومن قال ومنهم من قال هو توحيد اعتقادي وتوحيد عملي ومنهم من قال توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ومنهم من قال أنه تقسيما ثلاثيا توحيد الروهية توحيد, توحيد, توحيد, توحيد الأسماء والصفات وزاد بعضهم بعض العلم بتوحيد المتابع فأصبح أبعاء أقسام ولا منافة من قسم تقسيماً ثنائيا فإن من قسم تقسيماً ثنائيا فقد أجمل ومن قسم تقسيماً ثلاثيا فقد توسط ومن فصل في ذلك فقد إيش فصل من قسم رباعيا فقد فصل ولا مشاحة فإن هذه الأقسام يرجع بعضها إلى بعض وهي مستمضة من ذرائع الكتاب والسنة وأهل ما ذهب إلى بعض العلم المتقدمين منهم ابن بطل العقبري منهم ابن ماند الشافعي منهم بن, منه بن جري الطبري منهم ابن تيمية منهم ابن القيم منهم ابن العز الحنفي وغيرهم ومن مقريز الشافعي وغيرهم هؤلاء العلم المتقدمين بعض الدعات المعاصرين لما رأوا تقصير الناس وهمال الدعات إلى الله سبحانه وتعالى بعض الدعات الله سبحانه وتعالى في هذا الدعوة لهذا العام وراء الحكام الظلمة الذين يقصون الشريعة واشتهدا بعضهم في تقسيم التوحيد له التقسيم توحيد ربويه توحيد الارهيب توحيد, توحيد الاسماء الصفية توحيد الحاكمية, الحاكمية في توحيد الحاكمية داخل توحيد ربويه وتوحيد الارهيبه وما أحد من أهل العلم المشهود لهم بالإنابة في الدين من قسم هذا التقسيم تقسيم الربعي والله سبحانه, سبحانه وتعالى أمرنا, أمرنا بأن نسأل أهل الذكر يكون على الأقل نسأل في هذه المسألة أهل الذكر وما الدعاءات وليس من العلماء في هذا المجال والله أعلم. بس عفوا يا أخوان أنا ما أدري ويش كل كل ما هي الدولية اللي هذه القضايا ما عندكم غير هذه القضايا. والله يا أخي يحزن الإنسان وكان المسائل في المسائل تفتح في, في أشياء علمية في أشياء تزيد العلم تزيدنا, علم. تزيدنا ب... ب... بالله معرفة وبيأحكام الدين لكن حصل أما كل دوانيات كل هذا والله مستعجل يا أخي إذا وقع بين عالم وعالم لا ينبغي أن تخطون أنتم من الصلاة والناشئ خلوا خلاف العلم وأنتم عليكم بتزود بالعلم ها ها وهذا من عيوب من عيوب, من عيوب بعض, بعض الاخوان الاخران. ليش لقوان. ينشرون, ليش لقوان. ينشرون لقوان. هذا, هذا ما ينبغي, ما ينبغي. الاخوان المسلمين هم اقدم الناس في الدعوه الى هذه الامور دعوة إلى المظاهرات ودعوة إلى السياسات ومع ذلك ما, ما شهروا أنفسهم في الجرائد بوصحهم يش أنتم وش يعنيكم في القضية هذه أنتم دعوة لكم علمية قال الله قال رسول الله مستعب هذا ما يهديكم ما ينبغي أن يكون مجالسكم مجالس بس يذكر الله خيارك الله بس سلم والله يحسن إيسان تكتب الصقوق يقرأها الحمالي، يقرأها النادين، يقرأها المنافق، يقرأها الفاسق، يقرأها الكافر لماذا؟ ما شاء الله وصل بكم الكمال في الدين إلا ما بقلها المسألة تحلونها في جرائد الله عجيب، انتكزت الأمور لا شك لا شك لا شك الموجة الآن بفضئة للأمور انا اتصور, أتصور كلهم كله العصبية للرجال. للرجال لو كانت دعوة الا ما حصلها التعصب للرجال اي تعصب العالم ولا وهي تعصب لعالم وعالم اجتهد وبعض ما صاب الحق ولا اخر احنا مسرد طبيعي في العلماء السابقين كلهم متقدمين على طيقه ايش دخلكم انتوا يا الصغار في العلم على الحقيقه ما بقي لنا بس جلدنا ونبوسكم بالسيوف اه واهل البدايه دفولكم دف احسن مثال للصوبيه صحيح ولا مثلاً إذا أحد المفتهم شيخ هذا الكلام الذي ليس من السلف أو الأطاعة الذي بس, بس, بس, بس, بس يدرسون عنده ثم يبقى وشي هذه يبوني ولكن من هو من المظاهرات وغيرها من السلف يعني على كل حال كره النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعه المال. في أشوف المجتمع الكويتي مضبوط تمام قيل وقال من كل حتى ما ينصر الله سبحانه وتعالى وش الناس هذا قيل وقال السؤال يجوا الناس يسألونكم ها واضاعه هذا والتفاخر بالبيوت والتفاخر بالسيارات والله بيوتر. المستعان الله يقين وجهد سلطته.